الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحتنى أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الناس.